بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلي وسلم عن مبوثي رحمة العالمين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأثم الله جل وعلا أن يكتب ما قال أخي أبو معاذ في ميزان حسناته وأن يجزيكم أيها الأخوة خير الجزاء أنه سميع مجيب أيها الأحبة كما ذكر أبو معاذ حفظ الله للعبد يقول الشيخ ناصر الدين الألباني يقول وها أنا ذا ابن خمس وثمانين سنة وأقود سيارتي ولله الحمد والمنه حتى أنه ذكر عن قيادته كان رحمه الله كان يسرع في, في قيادة السياره فكانه نقل إليه كلام لبن باز قال يعني يقول بن باز من تجاوز 140 أو كذا قد يكون يدخل في ضمن من من الانتحار فكانه يداعب بذلك الجواب قال يقولها من لم يعرف القيادة احفظ الله يحفظك يقول ولا زلت الكلام للشيخ الألباني بعد العمر خمس وثمانين سنه حفظوا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر يقول ولا زلت امتثل الدعاء اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا ابدا ما أحييتنا يقول ولا زلت منذ أن وعيت وأنا اكرر هذا الدعاء الله اكبر فهذا حفظ للعبد يحفظه الله في هذه الحياه مثلما تفضل اخونا ابو معاذ لكن بعد الوفاه هذا ذكر بمعاذ نماذج لأناس أنبياء على مسام حفظهم الله وهم أحياء لكن بعد أن يدفنك أهلك واحباؤك ضع تحتها خط أحبائك الآن لو يحصل ما يحصل اول من يفزع الأحبة ولكن أول ما تخرج هذه الروح اول ما يبادر بدفنك هم أحبائك انتهت هذا أجل وأفضل خدمة تقدم لك كإنسان قريب وحبيب فإذا دفن هذا الإنسان أيها الحبة الذي هو ولي من ولي الله جل وعلا أو من عرف الله في الرخاء عرفه الله في الشدة وأي شدة وهو يختبر بأعظم اختبار مر عليه تدفن عندنا جناز في البداية ناس يسلمون وناس يسألون وناس يأخذون علوم وما شفناك ويتقون وما علموا أن هذا المدهون الآن يمر بأعظم اختبار مر عليه في حياته في حياته الجديدة والسابقة لأنه سيسال تلك الأسئلة على ما كان عليه عندما كان حي يجيب وإلا من يحرك الفكين ما يستطيع الميت ما تستطيع أن تحرك فكين من الذي يحرك هذين الفكين وتخيل انه سيجيب بلغة عربية أيضا ربي الله من الذي شغل هذا لو كان انسان فاقد العقل ما أجاب الإجابة الصحيحة فمن الذي رد إليه فكرة وحفظ الله له هذا الجسد حتى يجيب هذا الجواب سرعان ما يختبر هذا الاختبار تأتي هذه النتيجة فيمد له في قبره مد بصره الله أكبر يمكن ما أخرجه الان بعد يمكن توهم ما وصلوا البيت وإذا بصاحبهم قد مد له قبره مد بصره فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة كي أرجع إلى أهلي كما ورد فالقضية يحب حفظ الله للعبد في الدنيا يحفظك الله في هذا حتى نقرات يقول عندما يأتيه الهم من من عندي صدره قالت الصلاة من عند راسقات ليس من قبل مدخل فإذا نزل إلى هنا قالت الصوم ليس من قبل مدخل فإذا أتي إليه بالعذاب من قبل فخذيه قالت الصدقة ليس من قبل مدخل فإذا أتت إلى قدميه قال البر أو غيره ليس من قبل مدخل ثم يصرف عنه العذاب لأنه حفظ الله في الرخاء فحفظها الله في الشدة وفي الآخر الله اكبر عندما يخرج من قبره ناس تلبي وناس تدعو وناس تسبح كما كانوا يعملون في هذه الدنيا أخي يا رعاك الله يا من يعني أتيت إلى هذا المجالس وأردت الاستزادة نسألك سؤال يوم كان عمرك ثمان سنين أو تسعة سنين أو عشر سؤال للجميع وأنا أولك هل أنت الآن بهذا العمر أعقل منك يوم من عمرك عشر سنين أو اثنى عشر؟ يمكن واحد يقول لا يمكن كلنا نقول لا الآن أفضل أكيد كبرنا وكبرت عقولنا طيب نرجع للماضي اللي هو عشر سنين عشر سنين كانت ما تفوتك صلاة الفجر ما شاء الله ليش لأن الواد ما شاء الله كان حريص على أن يخلق يوم عمرك عشر سنين ما كنت تستمع الغناء يوم عشر سنين ما كنت تشذب بظهور العالم وغيبة ونميمة يمكن عمرك عشر سنين وانت مطيع لوالديك تتسابق لبرهما فلما كبرت للأسف ضعف هذا العقل قليلا واصبحت تفوتك الصلاه تلو الصلاة اصبحت مبتلى بسماع الاغاني اصبحت تصرف اتصال الوالد والوالده تقول فيه اخوي افلام عندكم موجود انا بره مشغول هكذا ايها الاحبه كبرنا كبرت تسامنا لكن ايها الاحبه ما هي دور هذه العقول ايها الاحبه الكل يسمع ولكن عتاب أهل النار يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع كلهم يسمعون ترام ولكن ما يسمعون سماع انتفاع سمعنا وماذا وأطعنا لابد أن سمعت أطع وصلتك الحجة وستذكر في يوم القيامة قيل في كذا وكذا وكذا ملايين البشر الآن تحت التراب أكلهم الدود وتحلل تجسامهم يتمنوا يغبطوننا على هذا المجلس ما أهنأكم يا اهل الفويلك في هذا المجلس المبارك يا حظكم حظه أنتم الآن في فسحة من ال ال ال الواقع تعملون وتستطيعون تسبحون وتستطيعون أن تقدموا. لكن نحن في قبورنا فرادة وحادة قد تفرق الأهل وانشغلوا عنا وأصبحنا مرتهنين بأعمالنا أيها الأخ الغالي أيها الحبيب المبارك منذ أن صحيت من هذا اليوم يوم قمت من صلاة الفجر إلى بعد قليل عندما تضع خدك على الفراش أنت في هذه الساعات سعيت سعيت رحت للصلاة رحت البقالة بالوظيفة يوم القيامة يجمع لك هذا السعي وان ليس للإنسان إلا ما سعى نعم كل سعيك ما قدمته ستراه رأي العين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى الله أكبر ثم ماذا؟ ثم يجزاه الجزاء الأوفى أخي يا رعاك الله وأنت تسير في هذه الدنيا تخيل أننا نمشي في طريق الطريق هذا في صنديق الصنديق هذه صنديق للخير ضع فيها برد ضع فيها صلاة ضع فيها تسبيحه ضع فيها صدقة ومش لا تلتفت واحرص كل الحرص ان لا تضع شيء في المقابل للشمال يوم القيامه تفتح لك هذه الصناديق الله اكبر تفتح هذه الصناديق فاذا بها ما شاء الله فاذا يقدم عمل وهذا اخر وذاك وهو فتبدا الاسارير على وجهك تضحك فرحا مبسوطا لانك كنت تقدم في دنياك التي مضت غيرك ايها الاخ الكريم يقول يا ليتني قدمت لحياتي فأقول أيها الأحبة أيها الفضلاء لا بد ان نتذكر تلك الساعات الرائل. قبل أيام يذكر أحد أخوتنا وأسألكم أنتم الآن لا تفرقنا من المجلس أخرج ورق, ورق وقلم واذكر من غادر من أحبتك الاقارب والمعارف والله يتوقع أنه قد المجلس هذا ابد من اليمين كان معنا عمي فلان الله يرحمه يغفر له. كان ولد عمي فلان الله يغفر له يرحمه كان وكان وكان والله إنك تر... يعني ما تمر على عشرة أشخاص كنت تعرفهم إلا وتقف وقفة صادقة فعلا وإذا بالمجلس ينتهي عشرين خمسة عشرين يمكن ياكلوا لهم ذي ذاك ترم كانوا موجودين اين هم الآن؟ ذهبوا ونحن على اثرهم سائرون إنما هي تقديم وتأخير بس فالموفق أيها الأحبة من أعد العدة وقدم لنفسه لا تنتظر الناس مشكلتنا حين أن ننتظر الناس كما تاتينا الرسائل نعزي بعض الأشخاص وإذا بمكتوب البقاء لله مرعبه ذي صورة يضعونها في الواتساب البقاء لله هذه الصورة تمر علينا مرات تلو المرات في الجوال لا تنتظر أخي في الله تلك الساعة التي يقال فلان راح لكن ماذا قدمت لنفسك هذا هي أيها الأحبة المهم ثم أختم أيها الأحبة هي توفيق من الله جل وعلا وهي مبادرة ومسارعه يقول أحد الأخوان يقول لك في الرياض فرشلنا فرشة وتكلم نتحدث أحد المتحدثين وبينما نحن جلوس إلا جانا ذاك راعي لوكس مسرع ترى حدثنا شوي يعني خرج من الجهاز بعض الحديث والآيات إلا ذاك راعي السيارة جاء مسرع آه, آه, آه, آه إلا يوم كأنه رجع الأشجار للجنبنا وقفنا انزلوا عيال بسرعة قالوا يمكن الرجال فاجد في كل يوم سكول ما في شيء يا ولد قال أنا سمعت الذكر وجيت هنا قالوا حياك ويجلس شوي الا ويبكي, ويبكي ويبكي ترى خوياه قال شوف خوياه كانوا هذلك هم جوه خوياه وقال يا فلان تعال مشينا قال لا لا انا خلاص اجز بالمجالس هذه قالوا مشينا والله تجي رجلي قالوا والله لا ما هي مشكله تجي رجلي ما هي مشكله قال عطنا مفتاح يقول واخذ المفتاح يقول فجلس وما هي الا دقائق بسيطه ما مضى نصف ساعة لو يتصل عليهم جاء اتصال جاء اتصال للشخص هذا فلان نعم السلام بعد ان ارتاح المجالس الذكر وقرر انه يغير شيء من حياته واذا بالخبر يقول يحدثني من كان جاسم معهم بل ذيك يقول واذا بالخبر يقول ان الثلاثة قد توفاهم الله جل وعلا بحادث مروري العياذ بالله نسال الله العافيه نسال الله حسن الختام والشاهد يحب يقال انهم دفنوا ولم يصلى عليهم والعياذ بالله معروف ماضيهم معروف مظلم يعرفوها القاصي قبل الداني ما يصلون اذا كان ما يصلي يحفر له حفر خارج البلاد حتى لا يروح باهل ابائنا واجدادنا السابقين يحفر له خارج البلاد بسبب تركه الصلاه فانظر يا الله كيف الله لطف بهذا الإنسان وغير من حياته أتدري وضعه الآن هذا يقول الشاب اللي جانا يبكي وكان رابعهم لكن الله عطاه فسحه من العمر بسيط بس نص ساعة بس الآن أحد الطلاب في كلية الشريعة وحفظ شيء كثير من القرآن الكريم الله أكبر أو ما كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له وجعلنا له رجلاً يمشي به في الناس كمان كمن كمن متنهوا في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زميل للكافرين ما كانوا يعملون منها والعياذ بالله لا زال أنا الحمد لله مرزينة أخي وقفة صادقة مع النفس لا بد النقى